قُلْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ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 وَإِن كَ أَصْحابُأَكَةِ لَوالِمين فَ تَقُمنَا مِنهُم وَإِنهُماَا لَئِمَا مِ مُبين وَلَ قدَ كَذَّبَ أَصْحابُ الْ الحجِْ الْمُررسَلين وَآتَنَاهُ آياتِنَا فَكَانوا عَهَا وَكَانوا يَنحيتونَ مِنْ الجبالَِبُ يوتَ آمنين فَأقَلََتهُم الصَّيحَةُ مُصْحين فَمَا أَغْنَا عَْهُم مَا كانَوا يَسبون وَماَا خلَقونَ السَّمواتِ وَالْأَررض وَماَا بَيْنَهُمَا إللاا بِالحَّ وَإِنَّ السَّاعةَ لآته